بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت فإذا النجوم كدرت فإذا الجبال شيرت فإذا العشار رقلت فإذا الوحوش حشرت فإذا البحار شجرت فإذا النشرة زوجت فإذا الموعودة شئلت بأي ذنب قتلت فإذا الصفف نشرت فإذا السماء كفقت فإذا الجحيم شعرت، فإذا الجنة اثنفت علمت نفس ما أحضرت فلا في القنص الجبال كنّس، والليل إذا عس عس نفّح إذا تنفّس، إنه لقال رسول كريم ذي قوة عجز العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وَنَقْدٌ رَآهُ مِن أَشْقٍ مّبِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِن هُوَ إِلَّا نَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن وما تشاءون إلا أن يشاءون